من أكل وهو ناسي أو جاهل بدخول الشهر ماذا عليه ثاني مسألة ثانا المسألة الأولى من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه من الله عز وجل فإنسان في نهار رمضان أكل أو شرب ناسيا وهو ناسي ثم تذكر نقول أتم صومك فإن الله طعمك وسقاك المسألة الثانية من أدركه رمضان نهار رمضان وهو جاهل بدخوله وهذا تتصور ممكن يتصور أن الإنسان يعني هو يفترض أن الإنسان قوي الإيمان يعني, يعني ينتظر رمضان من أشهر لكن نفترض إنسان ضعيف الإيمان أو حديث الإسلام أو إلى آخر أو في برد غير مسلمين أصبح ثم قيل له دخل رمضان. الظاهر والله أعلمه ويقول أكثر علماء أنه فاته هذا اليوم. بمعنى أن هذا اليوم لا يحسب له من الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصوم الواجب لا بد فيه من النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فقول أكثر علماء أنه يجب أن يقضي هذا اليوم ولا يحسبه من الصيام.